السؤال رقم خمسة وعشرين هذه العلامة عن ألف مرتفع ذنحناء حاد با منحدر خطير جيم منعرج شعاعه عشر بالمئة أعيد هذه العلامة عن ألف مرتفع ذنحناء حاد با منحدر خطير جيم منعرج شعاعه عشر بالمئة